عليهم وحير المغضوب عليهم ونظلهم آمين حميم تازل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب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 كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وأمت كل أمة برسولهم ليأخذون وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم, فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا عَلَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمتك هو عليم فاغفر للذين نسوا فاغفر للذين نسوا وتبعوا سبيلك وتبعوا سبيلك اوقي من عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صنح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وطنهم السيئات وطنهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمتك وذلك هو الفعود العظيم إن الذين كفروا ينادون لمطة الله أكبر من مطتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمت نثنتين وأحيي ثلاثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج إيا سبيل ذانكم بان انه واذا الله وحده كفرتم وان يشرك بني تؤمنوا فالحكم لله فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم اياته وينزل لكم وينزل لكم من السماء عيرق وما يتذكر إلا ما يريب فادعوا الله مخلصين له الدين فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كرم الكافرون وفي عد رجات ذو العرش يلق الروح من أمره يلق الروح من أمره على من يشاء على من يشاء لينذر يوم السلام يوم هم بارزون يوم هم بارزون لا يخفى على الله لا يخفى على الله من لن شيء لمن الملك يوم لله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 لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حبيب ولا شبيع يطاع يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء الله السميع النصير اولم يسيرون في الأرض فياظروا كيف كان عاقبه الذين كانوا من قبلهم كانوا هم منهم قوه كانوا هم اشد منهم في الأرض واثرا في الارض فاخذهم الله فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله في الواق ذلك بأنهم كانت تأسيهم رسلهم بالبينات فكفروا, فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد وَلَقَدْ رَسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَآمَنُوا وَصَادَقُوا فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَرَمَىٰ بِهِ نَارًا فَأَضْرَمَهَا بِهِ فَأَخَذَتْهُ بِالسَّحَرَةِ وَهُوَ صَاكِرٌ فَأَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَهُوَ وما كايد الكافرين إلا, إلا في ضليل وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربان إني أخاف أن يبثل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عز بربي وربكم انني عبد رب وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب اطان رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانا يكتم ايمانه اسقتلون رجلا اسقتلون رجلا اي اطان أتقسلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكون كاذباً فعليه كذبون وإن يكون خادصاً الذي يعدكم إن الله لا يهدي مترفا كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من بأس الله ان جاءنا فمن ينصرنا من بأس الله ان جاءنا قال ما اريكم الا ما ارى وما إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دعب قوم نوحي وعادي وثمود والذين من بعدهم ومالله يريد ظلما للعباد يا قوم اني اخاف عليكم يا قوم اني اخاف عليكم يوم السنة يوم تولون مدبرين يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله وَمَنْ يُظْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُو مِنْ هَادَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوْزُهُ مِنْ قَبْلُ بِالْمَيِّنَاتِ فَمَا دِلْتُمْ فِي شَكٍّ مَا جَاءَكُمْ بِهِ حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله بن ومثرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بضيل سلطان أساهم كبر مقتاً عند آه وعند الذين آمنوا كذلك يطبر الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان بني صرحاً لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عبده وقصد عن وما كيد فرعون إلا في سبابه أو فان الذي آمن يا قوم السمعون اهتدكم سبيل الرشاد يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وإن, وان الاخره هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فأولئك, فأولئك يدخلون الجنة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 ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مغمين فأولئك يدخلوا إلى الجنة يرزقون فيها, فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكبر ولا بالله ولا شريك به ما ليس له لي علم وندعوكم الى العزيز الغفار لا جرم ان تدعونني اليه ليس له دعوان ليس له دعوه سوى في الدنيا ولا في الاخره وانما رجنا وأن مرزنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أبري إلى الله إن الله بطير بالعباد فوقام الله سيئات ما بكروا وحاطم ان فرعون نسو العذاب ان نار يرجون عليها غدو وعشيا ان نار يهربون عليها ويوم تقوم الساعه تدخلوا الان فرعون انا غنوا وانا فرعون اشد العذاب واذا سحا الزور في النار فيقولوا بضعفاء اول استكبروا سيقولون بضعفاء اول استكبروا ان كن ناركم سبع فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا فَهَلْ أَنْتُمْ وَنَارٌ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ أطَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ ادعوا ربناكم وادعوا ربناكم يخفف عنا يوما من العذاب وطال الذين في نار الخزنة سجنا ننام وادعوا ربناكم يخفف عنا يوما من العذاب انو او لمسك تاسيكم رثفهم بيننا في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 ولهم اللعنة ولهم سوء الزار ولقد آتينا موسى المدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك, وستغفر لذنبك in استوي الأعمى والبصير والذين آمنوا من الصالحات ولا المسيق قل إلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم, جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتذكروا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل, فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون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 قُل انّني نُغيت ان اعبد الذين تندعون من دون الله لم يجائن اليبينا لم يجائن اليبينا تمره وامرئ ان اسلم رب العالمين وامرئ ان اسلم هو الذي خلقكم من تراب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 هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قُضِيَ فَإِذَا قَضَاهُ أَمْرُهُ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَإِذَا قُضِيَ أَمْرُهُ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون اذا اضنا في اذا ولن نفياعناقين إذ والسلاسل يسحبون الحميم ذون في النار الحميم ذون في النار يسجرون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 ودخلوا أبواب جهنم خالدين فيها خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصفذ إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عندهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصف عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله, فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وقسر هنالك المباطلون الله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 كانوا اكثر من وام واشد قووان واشد قوة في الأرض فما اونامهم فما اغنا عنهم ما كانوا يكتبوا فلم يجعل تامر ذروام فلهم ما جاءتهم رجنهم بالبينات فرحوا تَرَى فِتْنًا عَدَمًا مِنَ الْعَيْلِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا طَغَوْا أَمِنَّا بِاللَّهِ أَنُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كنا انام يا قوم يعظم ايمانهم لما راوا باسنا ثم نسوى من الذي قد خنت في عبادي ثم نسوى من الذي في عبادي وخلصره هناك كالفرعون